Sayfa 75, ayet 195 195a Festecabe lehum rabbuhum enni la udii'u amel amilin minkum min zekerin au untha. Festecabe lehum rabbuhum enni la udii'u amel amilin minkum min zekerin au untha. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى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 Yüz doksan beş b. Bazen birbirinden farklıdır. Yüz doksan beş b. Yüz doksan beş b. Yüz doksan beş b. Yüz doksan beş b. Yüz doksan beş 195 Yüz b. Yüz doksan beş b. Yüz doksan beş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 Fellezîne haacerun ve uhricu min diyârihim ve uudû fî sebi'lî Ba'dukun min ba'd 195a 195b Festecabelehum <gülüyor> rabbuhum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 Bazı'nızdan bazı'ya. Fallezina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 وأؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم وأؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم وَأُوذُوا في سبيلي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ سياتم في سبيلي وَقتَل وَقُتنوا لَ كَّر عننهُ سياتم في سبيلي وَقَالُ وَقتنُوا لَ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 وَأُوذُوا b 195 وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ olarak, olarak, olarak, olarak, olarak, olarak, olarak, olarak, 195 olarak, olarak, olarak, olarak, olarak, olarak, olarak, olarak, olarak, وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لكفرا عنهم سيئاتهم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي ve uzuu fî sebîlî Ve qatelû ve kutilû Le ukeffiren anhum seyyîâtiğim Bağdukum min bağd Fellezîne haacerû ve uhricû min diyârihim Ve uzuu fî sebîlî Ve uzuu fî sebîlî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 ثوابا من عند الله ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ولا أدخِلَنَّهم جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارَ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَلَا أُدْخِلَنَّهم جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارَ ثَوَابًا اللَّهِ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله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 وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتم ولا أدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وَأُوذُوا ف۪ي سَب۪يل۪ي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ تَوَابًا مِنْ عِنْدِ 195-i عِنْدَهُ حُسْنُ الثواب. والله عنده حسن الثواب والله ع ده ح والله ده ح الن والله ع ده ح والله ده ح الن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 ولا أدخِلَنَّهم جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارَ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ وَلَا أُدْخِلَنَّهم جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارَ ثوابا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَ هو حسن الثواب ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من والله عنده حسن الثواب ولا ادخناهم جنات تجري من تحتها الانهار والله عنده 198a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 195 doksan beş e, yüz doksan sekiz a. Allahu indoh husnul thab. Lakin illa dinetkaw rabbahum lham jannatun tajri min tahteh al anharu khalidin fiha. Allahu indoh لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والله عنده حسن الثواب لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 Lakin b Nuzulunun Allah'tan ve Allah'ın verdiği iyiliklerin verdiği iyiliklerin 198 iyiliklerin verdiği iyiliklerin verdiği iyiliklerin verdiği iyiliklerin verdiği iyiliklerin verdiği iyiliklerin verdiği iyiliklerin verdiği iyiliklerin verdiği iyiliklerin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 وما عنندَ الله خَيْرٌ للأَبرار نُزلَم منِ عندِ الله وما عِندَ الله خَير للأَبرار نُزلَم منِ ع الله وما عندَ الله خَيرر للأَبرار نُزلَم منِ ع الله وَما عندَ الله خَيرر للأَبرار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 وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا 198 198a 198b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 لكن الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ الله وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خير للأبرار. 199 A وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إليهم خاشعين لِلَّهِ وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إليهم خاشعين لِلَّهِ وَإِنَّ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ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 وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إليكم وَمَا أُنْزِلَ إليهم خاشعين لِلَّهِ وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ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 وَإِنَّ inne أَهْلِ ahlil kitabile men yu'minu billahi ve ma unzile ileykum ve ma unzile ileyhim khâşi'in lillâh. Ve inne min ahlil kitabile men yu'minu billahi ve ma unzile ileykum, unzile unzile ileykum unzile 198b 199a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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِئِينَ لِلَّهِ نُزُلًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ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 وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّٰهِ 199B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 ثمنا قليلا أولئك لهم أجره علذ ربيهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجره علذ ربيهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم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 قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم لا يشترون بآيات الله ثمن قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجره لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجره عند ربهم. لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ, أجرهم 199 ا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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَيِّ أُمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُلَاءَكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ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 إ الله سرع الحس إ الله سرع 199b 199c لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لَهُمْ أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب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 لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 200 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ <سؤال> يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا وصابروا ورابطوا. وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُونَ وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُونَ وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا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 199C 200 İnna Allaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitū wattaqullaha la'allakum tuflihūn. <Sessizlik> İnna Allaha sari'ul hisab.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 وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Sayfa 75 Toplu Halde فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لَا عمل عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْدُوا فِي سَبِيلِي وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئات ولا أدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عينده حسن الثواب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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وأذو في سبيلي وقاتلو وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إليهم خاشعين لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُلَا أَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سيئات وَلَا ادْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثواب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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وأذو في سبيلي وقاتلو وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا ندخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا كفرا عنهم سيئات ولا أدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عدده حسن الثواب لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار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 وآذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إليكم وَمَا أُنْزِلَ إليهم خاشعين لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ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 وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا كفرا عنهم سيئاتم ولا أدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عدده حسن الثواب